بوك تو تريديت اي ننت تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون افاري مكينة تعطل السيارة تعطل السيارة كو اشت كاربورانتي تيتير اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود ما اشفريره غوما معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر ا مونت تما ندروني روت هل يمكنك تغيير الاطار هل يمكنك تغيير الاطار كم nevoie per disa litra naft احتاج عدة لترات ديزل احتاج عدة لترات ديزل كم م بنزين ليس معي بنزين بالمره ليس معي بنزين بالمره مس كني نون بيدون ريزيرف هل عندك جالون بنزين احتياطي هل عندك جالون بنزين احتياطي كومونت ت مارن تليفون اين يمكنني أن أتصل بالتليفون أين يمكنني أن أتصل بالتليفون ما دوهت ني شربيم كارو تريتسي أحتاج لخدمة سحب سيارة أحتاج لخدمة سحب السيارة بو كركوي ني أوفيشن أبحث عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح نضدي 1 اكسيدنت لقد وقع حادث سياره لقد وقع حادث سياره كو اشت تليفوني م اي افورت اين يوجد اقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون A keni një celular me vete? هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Kemi nevojë për ndihmë. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Fersni një mjeg. اتصل بطبيب اتصل بطبيب سرسني بوليتينا اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه دوكومنتات يو لوتيم رخصتك من فضلك رخصك من فضلك باتنتن يو لوتيم رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك دشمينه اي اوتوماتيت يو لوتيم رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك